بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا رن ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد